والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن ضلدكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانثات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا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 ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك قالوا حصلت حادثة وين كان في اختلاف بين المفسرين انا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله قالوا واغ يعني خلى بايش بماريه هي كانت جاري اهلها دي احدها هل مقوص خلى في وقت لعائشه يعني في يعني الدار حقها في علمت عائشه وبعض الوقت حفصه بس عليه وصيحت يعني قامت تشل الدنيا وتحطها وتصيحت فيه بيتي ودوري ومدريه وي... الرسل قال واي استحى من هذا الكلام و... وشتينها يسكتها قال خلاص قالت الله كيف تسبر كذا وقال يعني نحيب الحرام بعد اقربها يعني لها تسلع وقال ما عبد قال ورجع بيس يعني كأنه بيسلق ناس يسكت وقالها ما اقولش ايه قال ايش بسر يعني يا ربما بايك يقول لها بحاجه وهي, وهي تسكت واثر لها بحاجه بسر قال لي تسكت فهنا قال الله يعني نزل لوم عليه ليش يحرم شيء وهو حلال ليرضي زوجته او زوجته لانهم قالوا بعض منها حتى يعني انهم رجعوا بعده تعمرت عليه حفصة وعائشة وتجمعوا عليه وتعاونوا عليه هذا الرواية به الرواية ان الرسول قال كان بإحدى نساء بتعطيه عسل وهي زينب وهم ديهم غيرة من الزوجة الثالثة يعني من طبيعتهم تآمروا عائشة وحفصة انهم يقولوا له واتفقوا انهم يقولوا ان, إن رائحة الكريهة وش كال؟ قالوا مغافر قال قالوا قال لك ثلاث مغافير قال المغافير صمغك يعني ايش كره ورجع يدخل ما عنده اجى ورجع قالت تستنكر من الشم واتفربت ورجع يدخل فرا حفصه ولا قالوا حرم ما عاد ياكل من هذاك العسل ورجع حرم ما عاد ياكل من العسل لكن هذه روايه ثانيه والروايه الاولى كانها اقرب لذيذها مرضات أزواجه ماذا يعني حرم العسل ما هو رجل يرضي زواجاته في الواقع تحريم العسل على ذر رواية إذا قلنا إنها العسل ما هو رجل يرضي أزواجه حرم اللي جيل إنها بيكرا ما يجد رايحة كرهها لإنها تنفر الناس لكن الظاهر فيها هي الرواية الأولى وهي التي رواها الإمام الهادي عليه السلام والله ما هنشي حرام للهنة يقول الله يعني لا حرم إنها ما عاد يقربها قالوا قالوا إنها قال حرام ما عاي يقربها فقال الله يا ايها النبي لماذا تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك الفعل الاول نفس اللي يخلب يخلب ده ماري في في اصلا ما هي داخله الاماء ال ال ما هم داخلين في دور ولا شيء ما هي مش بافه يعني فقال الله يا ايها النبي لماذا تحرم ما الله لك تبتغي مرضات ازواجك ليش تحرم حاجه حلال لي لك والله غفور الرحيم يعني كانه اللهم الله الله غفور رحيم يعني خلف لا يفعل مثل هذا التصرف الله لكم تحله ايمانكم لانه قلنا لكم حرام يعني قديه حرام انه ما عاد يقربها فقال الله قد الله لكم تحله ايمانكم جعل الله لكم تحله لليمين يعني نقض اليمين تحل اليمين تنقض اليمين ولها قال يعني ان الله ايش يعني اديه كفاره وخلاص واصبحت لك ايش اليمين. اليمين قد فرض الله لكم تحله ايمنكم قال خرج الرسول كفاره من الكفاره اليمين فقد فرض الله لكم تحله ايمنكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم يعني الله هو صاحبكم والذي يريد لكم الخير وهو الحليم الحكيم الذي يعلم ما ما يصلح كل شيء في مكانه لا يقول إن ذا حكمة إنه يعني إن الله يعني سأنه في الواقع يعني إنه ما يعني ما مناسب إن يحرم الشيء يقول إنه بحال الله ومثانها حين دوا الله الغفور وضحينه قد فيها إن فيها له يعني إنه زد اتباع لجل النساء يرضيهم يحرمه كان فيها الاستنكار من هذا الناحي قد فرض الله قالش وإذ النبي إلى بعض أزواجه حديثة قال الآن ذكر القصة الثانية أنه حين يعني انه في نفس الحادثه بيقولون انه بيجي اثر الى بعضهم فيقول حفصه بعض بيقول عائشه واذكر واذكر, واذكر هذه القصه ايضا حين اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا اخبرها بحديث قالوا انه اخبر به روايه انها اخبر عائشه وفي روايه اخبر حفصه إنها قال قال اخبرها بخبر قال سر ولا تسر لحد قال وشو قال سالي ابو بكر بعدي ثم لي بعده عمر وفي رواية عن الإمام القاسم ظالمين غير ايش يعني ظالمين متعديا <تصفيق> ايه قال باي سيالي يعني ايش ابو بخر ويجع عمر ظالمين متعديا لكنهم بيتولوه بعد ورجع قالوا هذا احدهما نقرسه للثانية وخبروا ايضا اباهم وهو المفروض قال لها سر هوش تيس قلنا لهم قال يلي سكتها هين جاوبت قال هو حرم هذه يعني ماريه ورجع بعدها قال خلاص ما اقول لي ايش اخبر البسر كانه يسكتها يعني قلت اذا ورجع راحت ايش تخبر بالسر فقال الله وإذ أسر يعني اذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا حديث يعني كلام سر فلما نبأت به ورجعت راحت تخبر به لما أخبرت به الله خبر لها ايش انها افشت السر واضح فلما نبعث به يعني خبرت بالسر نشرته افشيت الله عليه اظهره الله على هذا الامر وهو الافشاء اظهره الله اظهره الله نبيها على هذا الايش على هذا الشيء وهو افشاء السر الان باقول نعم او يعني انها را يعني را بسر ورجع قال لها بسر ورجع رأيت خبر بسر قاله بسرعة ورجع الله أظهر خبر له إنها, إنها, إنها أفشت السر في حاجة لما حاجة كان لما عندها بسرعة نعم فلما نبأت به مجرد ما راح تخبر تفشيه سر قال له فلا إيه فلما نبأت به وأظهره الله عليه والله خبر له أظهر على هذا الأمر يعني جعله يظهر عليه يعني يعرفه جعل الله لا يدرينا قد افشى سر عرف بعضه قال لها قلت كذا وكذا وخبرت يعني لا قلت له مدري من يعني افشى لهؤلاء هذا بعض السر ما ذكرها كل قال والكلام يعني هي ذكرها سر في البدايه ورجع اخبرت بهذا السر ورجع عرف قال لها قلت في وفلان وفلان وما عند ذكره ماذا قالت ما ذكر كل الكلام يعني ما ذكر كل السر عرفها يعني قال لها أنت تكلم كذا وكذا فخبرها بعض السر الذي أفشته وسكت من الباقي يعني هو إشارة قالوا هذه عادة الكرام ما بيحتاج أنت يسويه كذا ويسكس ما يخبره ما كنت سوى كل ما فعل فقال عرف بعضه وعرض عن بعضه وبعضه عنه ما ذكره فلما نبأها به حين رجع خبرها أنها أفشته قالت من أنبأك هذا؟ من هذا يخبر الله؟ إني إيش؟ أني قلت لهم؟ قال قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير ما ربي علم بكل شيء خبير بكل شيء الله هذي نبأني يعني هبوات دعبهم لما هم ها؟ يعني هبوات يعني, المام... يعني ما يمتلك أهبا ينهبا ينزل الوحي والله فقال فهنا قال إنت توبى إذا نزل الأمر على عائشة خفصة؟ يعني انم قد عصى ربي وخالفه فقال الله انت توبه الى الله فقد فقدت قلوبكما اذا بدا اذا تبت الى الله فسر قد ما حقته يعني فقد فقدت قلوبكم قلوبكما يعني فقد مالت يعني فقد فعلته فعل يعني حتى كانه بقلوبكم ايش فيه مع فيه لله وفي اهل عن الله انت توبه فقد فقدت قلوبكم فقد سغت قلوبكما سغت يعني مالت تقول يسغال انا يعني ميله انت توبوا الى الله فقد سغت قلوبكما يعني مناسب في في مناسب جرك شوف يقول كذا فهو مناسب لانك انت وكنتوا وقعتوا في ايش في معصية قال انت توبوا الى الله فقد سغت قلوبكما وانت الظاهر عليه وانكم بالجلسه تتعاملوا على رسول الله ولا ترجعوا ولا تتوبوا فان وانت وانت عليه فان الله هو مولا فان الله صاحبه وجبريل وصالح المؤمنين كذلك وهم معه يعني منتم اثرين ولاهم عن انصار يعني يعني منتم من ينصر غيرهم فمنتم اثرين في كان قال والملائكه بعد ذلك ظاهر وبعد هذا را قال الملائكه كلم وكلم اي اعوان له في يعني اذا بقيته على التامر على رسول الله فمنتم ضارين له بيكون كل هؤلاء مع الله مع رسول الله وما بيصر يعني المفروض مثل هذا الشخص انكم ما ما ترفضوا له طلب المفروض انكم ما تجرحوا له يعني احساس ما يعني انكم تعاملوا معاملة خاصة فسر لك كل الناس الله معه والملائكه وجبريل والمؤمنين فالمفروض انكم مثل هذا الشخص تعاملوا معاملة يعني فيها احترام وفيها تقدير كبير اذا ما عملتوا فضل يعني فهمتوا ايش؟ فهمتوا ضارين ولا انتم باثرين هذا لا كلمه ما هي تهديد لا تهديد لا يعني ما انتم اثرين كان يقول وانت ايش وانت الظاهر الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين قال صالح المؤمنين باثرجي مفرد الله جان صالح حجيم كلمه واحد وجاء المراد به الجنس والله صالح المؤمنين وحذف التاء بس وبلا انك اتبع هذا صالح المؤمنين يعني لو بهوه ما ينطقها نفس الكلام وصالح المؤمنين لو بهوه ما ينطقها كذا قال يعني صالحين من المؤمنين لا تشكل فيه أكثر بعد هذا أرقل والملائكة يعني كلهم بعد ذلك ظهير يعني أعوان للرسول الله عسى ربه إن رجع قال الله يعني سالنبي إنبه منه إذا, إذا بده يطلقكم فربي يبدلها في برمونة. هذا في سهديد لهم قال عسى ربه إن طلقكنا أن يبدله أزواجا خيرا منكم يعني بيقول الله إذا طلقكم فما لها لأش يقول عسى ذي بيقول الله يعني فواجب هذا الأمر في لازم يعني فالله بيجعل له هذا الشيء عتما إنه قال يبدله أزواجا خيرا منكم أفضل من منكم مسلمات مؤمنات قانتات يعني مطيعات تائبات ترجع إلى الله في كثير وطيعه للي رسول الله كان يواجه تائبات عابدات يعني عابدات لله سائحات بيقول السائحات يعني السائح في الواقع هذه بي هذه بيسوح فالارض بالما بيقول الان سايح من ال... يعني من, ال... من الايه هذه بيمشي بيتنقل من الماء بيقول ما الماء سايح ولا ال... ال... الدم سايح اذا الماء بيسح يعني بيتقنقل فقالوا وكذاك متنقلات ربما يجوا معنا متنقلات يعني وين ما بده يجيبها جمعه ينتقل ينتقلوا معها انتقل وبعضهم بفسرها بصائمات ورجع يتجود هاجرته متنقلات قد يعني معناها بينقلوا مع لكن وين يقول بعضهم بفسرها بصائمات اللي قلنا الصائم ما بيجوع شيء بيجوع الرسائح شهاحة النهو ها؟ عابدات من أسبال الصلاة أو حال الشهادة؟ ولو يبعض عابدات السائح يعني يتنقل يعني ما سنقل ما سنقل فوق السياحة جل إلا أنها يشتئي حلباً لدنيا يدعمه ويرح الله لا ما يتأثد للدنيا ما يشتكر جهاب لها بأي تمراه هي نحن نشتئي للنسوة عند الحين مصلاة سنقل وفي سائحات يعني بأي يوم أكوان ما يتنقل السلقلات مع الله في كل ربك شكرا؟ والله مع رسول له. الله لله قال ثيابات الفيبات الابكار رجل ثيابات وجلها يعني, يعني يجوب جي وصفات في يعني غير موجوده في الابكر موجود و... يعني, يعني على ما يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم نارا نارا الناس والحجاره هنا الله ان لا ما ذكر لو حبيت تصير مثال في اخر الصوره برب الله مالها نفسه ان يعني ان وأن يقي نفسه من نار جهنم وأن يقي أسرته أهله ما هو مبلغه قلوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لأنها نار ما هي, آيش ما هي سهلة تشتعل بالناس الناس المقود لها يعني عندها لا حطب عندما فيها ناس عندما يأتي حطب تقول تزيد اشتعال وكذلك الحجارة كأنها نار شديدة يعني زيادة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال أذي قائم عليها ويقوم بتعذيبا على المجرمين قال ملائكة غلاظ بهم غلط ظهر ويعني قوة قلوب ما بيتأثروا بشي ولا بيباه لو لو يجيل الإنسان ما يجعله يعني, يعني قد ايش جبلهم الله هكذا ما يتأثروا ولا يجيل يعني كأن الرحمة ما هي منزعهم قلوبهم ملائكة غلاظ قلوب شداد وقوة فيهم كبير غلاظ يعني, يعني قوة يعني غلاظ القلب غلاب القلوب يعني ما فيهم يعني فيهم مكسوة مكسوة يعني قلوبهم ما فيها رحمة قال الرحمة لا تعرف الطريق إليهم لا قلوبهم قال شداد في قوة هذا هذول قال هذي باي قوموا ايش يعذبوكم في ايش هذول ملائكة عالم الله ما بيتأثروا طبعا عند النار وعادي ما بيتأثر فيه ويعذبوا يصبوا دي صبوا الحميم فوق حيكا ثم صبوا فوق عثى من الحميم ومذي يصبوا الماء الحار ومذي يتركوا مطارق ومذي يديدهم ومذي يتولوا أمر التعذير عن time قال ملائكة غلابون شدات لا يعصون الله ما أمرهم لا يمكن يعني أي شيء يرفضوا لله عمر بل بنفذوا ويفعلون ما يمرهم لا يعصون الله ما أمرهم يعني ما يمكن يتخلفوا ربما كأنهم لا يعصون الله يعني ما يقلوا لا ويفعلون وينفذوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوا ما يمرون يعني ما كانت الأوامر ما كان الفضل بعضهم قال لا يعصون الله ما أمرهم يعني يعني لا يقول لا لا يفضل ما يتمردوا وبينفضوا ما هون يقولوا تموا بس وكانت يعني, يعني ما يقوله تمامه بس ما بيعصاه وعد وينفضه يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا الجعبرجاعي يعني بيجي عذاب شديد برجع يقولوا إيش يقلم يعني حاول الإنسان يعتذر بأي طريقة ورجع معادي يفعل اعتذار يقلم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجدون ما كنتم تعملون ما الجزاء على حسب العمل بس ما معكم إلا عملكم إنما يعني ما معكم إلا عملكم ما عبه شيء إيش ما عبه لا عذر ولا وفطة ولا أي شيء آخر إنما تجدون ما كنتم تعملون ما بلأش بعملكم باتجاجون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اذا الله توبه نصوحا كان نصوحا يعني وصف التوبه نصوح واجتي والتوبة ما, ما بتنصح أنت بيقولوا انصح يعني اخلط فالعمل واتقنا العمل انصح فقال توبوا توبة النصوحة يعني ناصحين أنفسكم يعني انكم جادين في هذا الأمر لا تفكير لكم بالرجوع إلى المعصية ولا يعني وأن يكون ندم منكم على هذا المعصية ولا يمكن أن ترجعوا فيها يعني يكون بانين على هذا الشيء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة يعني صادقة يعني بعادمين الاستمرار عليها وترك ما حرم الله والامتزال ما فعل الله حتى بعضهم قال يكره أني وترك ما ايش وامتزال ما أمر الله حتى قال يكره أني عود في المعصيها مثل في النار ما مثل لو باي الجموبة بين النار قال توبوا إلى الله توبة النصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم مش عن النصوحة على المشتبين قال نصوحة من النصوحة يقولوا صح واحد يعني يتم بالمواد في لا ذا نظر نعم قال اثر ربكم اي مكفره عن كل سيئاتكم اذا كنتم. يعني با يكفر الله قال الحين نقول عثا يعني هنا من الله في قد يطمن واحد ويدخلكم جنات قال با يكفر السيئات ما بلرجعوا الى الله با يكل يمحي السيئات ويمحي كل المعافي ويدخل ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهر برجع فيها اليوم قال باجي ادخلكم في اليوم اللي باحتاجوا الى الى الله و هذه التوبه عجدان احتياج يوم لا يخذ الله النبي او الذين يوم ينكذب يعني اليوم ذي باجي في خزي جديد للمجرمين وهم ايش والله ينجهم لا يخذهم كانه بيستنجهم يوم لا يخذ الله النبي او الذين امنوا معه يوم الحشر نورهم يسع بين معهم نور الله جل من البداية نورهم يسع بين النور أمامهم بيمشي وفي أيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا وكان يعني يفرحوا بهذا الشيء ويا الله temmim lana يعني أنهم فارحوا بهذا الشيء يعني ومرتاحوا فلذا بيقولوا ربنا أتمم لنا يعني مثل يقول يا الله أدم علينا هذا السعادة ولا أدم علينا هذا النور تممها لنا ربنا أتمم لنا كأنه أسناء المحشر أتمم لنا نورنا اغفر لنا انك على كل شيء قدير هذا جاء يوم القيامه ما ظاهر انه بايد او ما حجريك و بايمان ابا ان هذا الكلام يعني اثناء اثناء الاثم المشي في يعني في في المحشر بيقولوا مرحبا كذا مرحبا. ربنا نات لنا النار انا ما هو ضروريين بالتكليف فايصيروا يقولوا يعني مرتاحين يا الله اسم من لنا, لنا يا الله يعني يقولوا احنا من المقبولين عندكوا ما بالله يعني إما إطمئنان بهذا الشيء وفرح بهذا الشيء الحين يقول يعني كما كيفك واحد يالله تديم هذا يالله إذا من باب الفرحة بن معهم هذا يالله تتمها يالله إلا قد يأمارات له وقل ذا أمارات حين يعلّم نور من حين يقوم؟ قالوا ما بيموت ماهم قالوا ما بيموت واحد اللي قدره مكانه قبل يموت عادة في الحياة مطلب المغضل. مطلب المغضل. يعني أنه يعني لعد ايش؟ يعني أنه اتمم لنا الوعدة ذيكو ثانا يعني كأنه حقق لنا ذيكو ثانا يقول فارح يا الله اتبايي لنا يا الله اتدي لنا ذيكو اغفر لنا واعطينا ما اعتنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير قال أمر, أمر الله نبي بجهاتهم بالأيش بالسيف وبالقوة لكن قال الكفار والمنافقين وغلب عليهم أيضا الإقلاب عليهم في القول والشدة في القول هذا, هذا قال في الدنيا وفي الآخرة قال وهم جهنم وبئس المصير ما لا بيختلفوا في المنافقين هو جاهتهم بالسيف لأنه ما بيشيروا أنه جاهتهم بالسيف وذاك أكثرهم ما توكوية عندك عبد الله بن وبي بعد الحادث هذه ذكرناها أمس دي دي قال الله يخرجن العزب من الأذل قالوا ما يجلس الله فترة دليلة ورجع ماشي وعلى تيك الطريق قال الله إلا من تهي المنافقين والذي لا تهي المنافقين فقلنا يا أيها النبي جاهد الكسفار والمنافقين جاهدهم ربما أنه يعني أبي عديد هار منها النفاق ما هو رجع يعاقبهم ما عديده ايش ما عديده ايش ما عديده عليهم وما أهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت احت عبدان عبادنا صالحان رجعنا الى ذكر يعني حفصة وعائشة ما قالت امر على رسول الله وتعابنوا على رسول الله والله قال انه يتوبوا من هذا العمل فقال الآن ينبه ينبه ما هناك اعلم انهم نساء رسول الله ظلوا ليتوبوا فروري التوبة لذا إذا رأدوا إصلاح عن فسهم وضمان الأشي يعني والنجاح من جهنم أما كونهن نساء رسول الله ما هو نافع قال ضرب الله جعلهم قلبه مثال لهم ضرب الله مثلا للذين كفروا يعني الذي يعصي للعصاء للمتمردين للكفار قال به, يعني به نساء كافرات وأزواجه من ما نافع كافرات ما هم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح و ما من أنبياء الله هم وهم كافراتين المرأتين ما هو ايش قلن ازواجهم أنبياء ما ينفع ايش يقول ما هو نافع للإنسان اللي عمله ما هو نافع لها قرابته لو هو يعني لو المرأة زوجها لرسول الله ما هو نافع لها فروري اذا يعني انها يعني تتقل الله فروري تتقل الله ايش الوناه ولا العاظي انك يتوبوا الى الله والله يا واي يعني انت توب فق فقط قولوا يعني قد اخطأتوا قد يعني ندمكم هاي التوبه واذا ما ارتدم واحد بجواز مع يعني جنه فقال هنا ما هو نافع ايش تقول لهم ما يضعكم انكم ازواج لرسول الله هو ذا قال به كان كان هناك انبياء ورسل مع ازواج كافرات زوجات كافرات ما نفع مرا بالله مثل للذين كفروا راهه نوح وامراه لوط قلنا <تصفيق> اذا امراه النساء ليش طالب الذين انا موصور النكه يعني ما يشتي يعني هو لا ما يقول بالنسبه ما هو نافع له. اذا الانسان عمل السيء ما هو نافع له لا يكون ابن رسول الله ولا يكون اخو ولا يكون قريب ما هو نافع لك انا فاعل لك هذا اذا تعافي هذا بعد ذكر يعني بعد ما وذكر هو قال هذه زوجه لوت وزوجة نوح ما نفعهم ربي عاغفهم قال فرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوت كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحا من احسن الناس تحت عبدين يعني زوجتين الاثنين من احسن الناس فخانتا هما خانتا هما قالوا كان يخالفهم ويعارضهم ويقولوا اخبارهم الخيانة الخيانة قال نقل اخبار ما خيانة بالنسبة فيما يتعلق بالزوجه قالوا ما بشي منزهن الانبياء ما يمكن تحصل فيه اذاه خانتها ما يعني بنقل الاخبار والتعامل مع الكفار والتعاون معهم فلم يغني عنهما ما نفعهم لم يغنيا يعني نوح ولوط لم يغنيا عنهما يعني عن المراتين يعني ما دفعوا عنهم شيء فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ما نفعوهم شيء ما, ما بنفعون بشيء عند الله ولا دفعوا عنهم شيء من الاذى من العقاب فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل يعني يحكم عليهم بأن يدخل النار هذا ولا من امرأة نوح وامرأة نوح ما نفعهم الأنبياء يعني إذن أنتم يعني فأنا يقول الحفصة وعائشة ما ينفعكم لكم أزواج النبي إذن شو باتع الصوت فما نافع بل با يكون يمكن أشد إنه واحد يعني قريب من رسول الله وعدي وعدي يعني يعصي فقال إيه؟ فخانته فلم يقني وقيلت خل النار مع الداخلين يعني يقض إيه؟ عليهم بهذا العمر يعني هم من أصحاب النار وضرب الله مثلاً واش يعني عبداني من من عبادنا يعني من الكنل من ذيهم أي شيء مخصص بناء أو توجهوا إلينا أو يعني كان فيه في تشري في الهم حين قلنا محمد العبد هو رسوله قال وضرب الله مثلا لقال اذا ما نافع الانسان الا عمل اذا المراه السيئه لو هي زوجه نبي فما انها اذا هي صالحه لو هي زي فرعون يعني حتى ذاك هذيك زيج فرعون يعني عملها بايه اذا كل انسان بحسب عمل فقال وضرب الله مثلا للذين امنوا يعني يعني مثال للمؤمنه التي معها معها غير يعني كانت مع غير المؤمن وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه إذ قالت ربي ابني لي عندك بيثم في الجنة فخلت عن الدنيا وتركت كثر فرعون وتعرضت للتعذيب حتى قالوا إنها إيش فهددها في الأخير سمرها في الخشب وما رضيتها إيش فما إيش ما ضرها يعني ما ضرها كون زوجها إنها تبعث في جهنم خصوصا في النساء النساء يعني يقول المرأة تستطيع لأن المرأة فيها ضعيفة وكثير منهم تتبع الزوج فقال الله كأنه ينبه أن المرأة عليها أنت يعني إن ما بالنسبة لله فلا تساهم بهذا الأمر وتدري أن ماهو نافع لها لو هي معها رجل طالح ماهو نافع لها إلا أن تتقلها ولذا هي معا طالح مع رجل طالح يعني سيء فاسد فتدري أنه ما معها إيش فإنها بيدها تستنقذ نفسها وماهو نافع يعني إيش ولاهو عذر لها بيدها أنها تستنقذ نفسها ويجي لها أيش على ترى يعني وضرب الله مثلا للذين امنوا راىت فرعون اذ قالت ربي ابن لي بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله نجني من فرعون ومن عذابه ومن عمله كانه من يعني اعماله لان أعماله كانت سيئه تستجير من اعماله لا يعني تشتي يعني من ممارساته من ظلمه من اعماله تتعب منها لأنها يعني يعني تحسب السوق والضلال فيها ونجيني من فرحونا يعني كأنها من عذابه وعمله يعني من أعماله لأنها يعني تشتي تخرج منه يعني لا ترتفظ ونجيني من القوم الظالمين فأيش فأذير جاء قال أجعل الأظم الله لله بيت الجنة ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها أيضا مصر مريم ابنة عمران هذه كانت مؤمنة ولو كانت في وسط ما ليه بالاجل لما كيف بدي تنكروا عليها يعني اذا الشخص بيستطيع يحدد موقفه حتى لو كان اضعف ضعفا كانه بيقول هكذا ما بالك بالرجل الرجل عادي في حتى المراه هذه ما بتستطيع تحدد موقفها اذا ارادت الجنه ما بتدخل مضطر لها لا زوج ولا اب ولا اي شيء واذا اذا كانت اج لله فما هو نابع هي معامن يعني كائنة معامن كانت هذا بالنسبة للمرأة والرجل وكذلك يعني ما بلك عنه فالمرأة قلت نعلم فيها بعض قلت تأجد انها ايش؟ انها يعني بتتبعيها زيادة بالنسبة من المرأة للرجل حقا للذين عملوا، هذه الرجال ونزوا سهل، تمام والواقع لمجمع قال ومريم ابنة عمرانة التي أحصلت فرجها قال التي أحصلت فرجها، يعني صانته من كل دنته، وحفظته فنفخنا فيه من روحنا احسن تصير جا يعني حفظته ولم تقع في المعاصي ولم تقترب من المعاصي فنفخنا فيه في فرجه نفخنا فيه يعني خلقنا كلمه نفخنا فيه يعني خلقنا ما بيقول بنفخ الروح يعني يخلق الروح فنفخنا فيه من روحنا بقي وش من روحنا يعني لانها الروح منه منه من الله في روح, روح الله يعني تختص به ما قد كمان اكتاب تقول كتابي وما مع تقول ثابي هذا الروح في الوضح من الله هي من الله وهي خاصه بس الواقع هي له فقال روح روح ما به مانع هذه بعضهم يتوهم توهم الثاني روح يعني الروح حقتنا هذه ينابها كان يقول احنا كل ما بقينا هو يعني ما بيتكلم الله في غير ما بيقول محمد روح انا ولا بيقول باقي لانه هو واضح يعني ان يعني حين في خلق يعني متميز عن باقي المخلوقات هي الخلق بغير اب فجي قال هذا خلقنا نفخنا يعني اوجدناه نفخنا فيه بروحنا فيه روحا منا كانه قال كذا فلذا كان فيها كلام كلام في خلق حين هي حين ولد بغير اب والله كلنا في الواقع احنا يعني ارواح الله وكيعني ارواح الله يعني كلنا ارواح لله كل ما فينا ارواح لله خلق الله نعم يقول خلق الله قال فنفخنا فيها اذا فخلقنا نفخنا يعني خلقنا فيه, فيه, فيه يعني في راحناها بعد نروح هنا يعني من نروح عليه خاصه بنا دي قال عندك عندك ثاني يعني ممي. انها مفتصة. مفتصة. مشكله يعني يعني مختصر يعني شيء من عندنا ما قدر المستعمر اي بنا بلا ما يهبوا مناسبه لشيف خلقنا افيوج يعني احنا ذي اوجدناه خلقنا الله فخلقناه روحا في رحمها ونما يقول في في يعني في فرجها في رحمها حتى اج كبر مثل ما يكبر الاش الصغار الى ان ولد فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلماته وهي احنا مثل فيها صدقت بكلمات ربها بما جاء به الله في عيسى وما جاء به وباي جاء الهابي من الوحي لان نزل عليها جبريل وكلمها صدقت بكلمات الله وما جاء به الله من ضمنه كل ما تكلمها جبريل كلمها جبريل وكل ما اجى ابه ايثا صدقت بكلماته ربها وكتابه وكتاب ربها وهو الايش الذي نزل على ابنا هو حفظ كتبه ربها وكتابه والله كتب هي كتب ومصدقت بكتبه كلها لان من امن بنبيه فاذكر من بركتب الثابته يعني من من سابقه ومن عمل بكتابه من بركتب الثابته قال مصدقت وبصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من المتعبدين المتعبدين لله بكثر الاجل الدعاء الى الله <تصفيق> الله والله الخضوع هنا لكن طاع لله قبل احيانا القاله بتاعه يرات بها ليش ازاي وعليكم السلام